117. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا لَا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 118. ونادى أصحاب الأعراف سَمَّاعَهُمْ قَالُوا مَا أغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كنتم الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته يدخلون الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون وانا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 117. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 118. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 119. أدعوا ربكم تضرعاً وخفية. 117. إنه لا يحب المرتدين 118. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من 119. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قَلَّتِ السَّحَابَ ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 119. والبلد الطيب يخرج بِإِذْنِ بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم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 بِتُم أَن جَأَكُمْ ذِكُرِّ وََبِّكُمْ عَلَ رَجلُل مِنكُ لون ذِرَكُمْ وَ تَاتَّقُ وَلَ عَكُم